3- استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات الطالية مستعيناً بالصور 1- أنا بحاجة إلى الباذنجان والنعناع 2- الفراولة بسبع ليرات 3- أفضل البطيخة على الشمام 4- عندي فاصوليا يا طازجة هل أنت تريد؟ 5- بكم المشمش 6- أريد الكرزة لو سمحت